فانزل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء الفتنه موسوعه ي إ ل ا ا ل ل ه و ا و ل س ي ا ل ع ل م ي ق و ل و ن آ م ن ا به ك ل من عند ربنا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 ان الذين ا ليوم ريب فيه كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا تجعلوا منهم م و أ و ل ئ ك ه م وقود ا ل ن ا ر كدأ ب آ ل فرعون و ا ل ذ ي ن م للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ل و ا س ت غ ل ب و و ن ت ح ش ر و ن إ ل ى جهنم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 إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل ب ص ر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير و القناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة و الخيل ا ل م س و م ة و الانعام و ا ل ح ر ف ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماب آ ب نبئكم بخير أولو ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من ت ق و ا عند ر ه تحتها لنهار م من جنات تجري خالق خالدين فيها و أ ز و ا ج م ط ه ر ة ا ل ن ا ل ل ه و ا ل ل ه بصير ب ا ل ع ب ا د ا ل ذ ي ن ي ق و و ل ن ر ب ن ا إننا آ م ن ا ف ا غ ف ر ل ن ا ل ح س ن ا وقنا عذاب النار ا ا ل ص ب ر ي ن و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ق ا ك ه ي ن و ا ل م ن ف ق ي ن و ا ل م س ت غ ف ر ي ن ب ل ا س ح ي ه د ا ل ل لا إله إلا ه أنه هو ا و ل م ل ا ئ ك ة و أ و ن ا ل ع ل م ق ا ئ م ا بالقسط ل ي إلا ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م إ ن ا ل د ي ن عند ا للعلوم إ س ل ا م ا ا خ ت ل ا ا ل ت ا ب إلا م بعد ما جاءهم العلم غ ي ا ب ي ن ه م و موسوعه ن ي النابلسي ف إ للعلوم ا الاسلاميه ت ن أ س ل م و س و ا ه ت د و ا وإن و ت ل و ا ف إ ن م ا عليك ل ا ب ل ا و ا ل ل ه بصير ب ا ل ع ب ا ا د إن ل ذ ي ي ن ك ف ر و ن ب آ ي ا ت ا ل ل ه ويقتلون ا ل ن ب ي بغير حق و ي ق ت س و ع ه النابلسي للعلوم ن ا ل ن ا س فبشرهم ب ع ذ ا ب ن ل ي م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 ومن ََ يفعل ََْ ذلك َِ فليس َََْ من َِ الله َِّ في ِ شيء َْ الا َّ ان تتقوا ََّ منهم ُْْ تقى َُ ويحذركم ََُُُُِّ الله َُّ نفسه ََُْ و َ إ ِ ل َ ى الله َِّ المصير َُِْ قل ُ ان تخفوا ُْ ما َ في ِ صدوركم ُُِ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 أ ن ت م ت ح ب و ن ا ل ل ه ف ا ت ب ع و ن ي ا ب ل س ي للعلوم ه و ا ل ل ه و ا ل ر س و ل فإن ت و و ل ا فإن الله لا ي ح ب الكفرين إن 「今日は私のために会え ا ل とになります」 ذرية ب ع ض ه ا م ن بعض و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م إذ ق ا ل ت امرأة ع م ر رب نذرت ا ن إني ل ك م ا في ف بطني ب محررا ت ق ل مني إنك أنت ا ل س م ي ع ا ل ع ل ل ي م م ف ا و ض ع ت ه ا قالت رب إني م و ض ع ت ه ا أ ن ث ى و ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا وضعت و ل ي س ا ل ذ ك ك ر ننثى وإني س م ي ت ه ا م ر ي م وإني ي ع ه ا بك و ء الله ا ن ا ل ح س ن م ف ت ق ب ل ه ا ر ب ه ا ب ل س ي ل ل ع ل و ه ا ن ب ا ت ح س ن و ك ف ل ه ا ز ك ر ي ا ウル الله الله ي ラ ا ء の غ が ر ح س ا す。 هناك دعا ز ك ر ي ا ر ب ه ق ا ل رب ه ب لي من ل د ن ك ذ ر ي ة ط ي ب ة إنك س م ي ع الدعاء ف ن ا د ت ه ا ل م ل ا ئ ك ة وهو ق ا ي م و س و ع ي النابلسي م ح أن ا ل ب ش ر ك للعلوم الاسلاميه أم من الصالحين قال رب أني كذلك و وقد وامرأتي ن بلغني لي غلام وقد بلغني الكبر عاقر قال عاقر ك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ثلاثه ايام إ ل ا رمزا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 ا ل ل ه يبشرك ب ك ل م ة بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا و ا ل ا خ ر ة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أ ن يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إ ذ ا قضي أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون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 الطير فأنفخ ف ي ه ف ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه وَأُبَرِئُ ل ك م ه ا و ل ب ر س و أ ع ي ا ل م و ت ن ا ب ل س ا للعلوم ن الاسلاميه ت إِنَّ, في ذلك لآية لكم إن كنتم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 موسوعه ا ل ن ا مع ا ل ش ا ه د ي ن ومكروا ومكر ا ل ل ه و ا ل ل ه خير ا ل م ا ك ر ي ن إذ ق ا ل ا ل ل ه ي ا عيسى إني م ت و ورافعك ف ك إ ل ي ه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 م ن بعد م ا جاءك م ن ا ل ع ل م ف ق ل ت ع ا ل و ا ندعوا أبناءنا ن أ ب ك م و ن س ا ن ا و ن س ا ء ك م وأنفسنا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 و موسوعه ا النابلسي إ للعلوم يا أهل الكتاب ا ل ا س ل ا م س و ي ء بيننا وبينكم ان لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ب ع ض ن اربابا من دون الله ف إ ن تولوا فقولوا اشهدوا ب أ ن ن ا مسلمون يا أهل ا ل ك ت ا ب ل م تحاجون ف ي إبراهيم و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح م ها, أنتم ها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 والذين آ م ن و ا و ا ل ل ه ولي ا ل م م ؤ ن ي ن ود ا ل أهل ا ا ئ ف ة من ك ت ب ل و ي ض ل و ن ك م و م ا ي ض ل و ن إ ل ا م ي و م و س و أ ه ل ا ل ك ت ا ب ل س ي ل ل ع ل و ي ا ت ا ل ل ه و أ ن ت م ت ش ه د و ن يَا الْكِتَابِ أَهْلَ ل موسوعه ت ل النابلسي َْ ب ا َِ للعلوم َّ وَأَنْتُمْ الاسلاميه آخره ه ل ل ع م ي ر ج ع و ن و ل ا ت ؤ م ن و ا إ ل ا ل ن ا ب ع د ي ن ك م ق ل إن ل ا ل و م الاسلاميه أ أو ح ا قل إن ا ل ف ض ل بيد ا ل ل ه ي و ي يشاء ه من ا ل ل ه و ا س ع ع ل ي م يختص ي برحمته من ش ا ء و ا ل ل ه ذو ا ل ف ض ل ا ل ع ظ ي م 「こんにち ا ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ل م ي ي ن سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من اوفى بعهده واتقى ف إ ن الله يحب المتقين إ ن الذين ي ش ت ر و ن بعهد الله و أ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا اولئك اولئك لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من موسوعه ن ل ل ل ى ا النابلسي ك ذ ب وهم و م ي ع ل م كان ل و ت ي ه ا ل ل ه ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م و ا ل ن ب و ل ث م ي ق و ل ل ل ن ا س ك ن و ا ع ب الله د ا ي من دون ا ل و ل ح س ن ى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم و ان تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أَرْبَابًا أ ي موسوعه ر ك ك م ب ا ل د إ ذ النابلسي تُمْ س م و و إ ذ خ للعلوم الاسلاميه ن ك ْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ ج رسول مصدق لما, معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ ق ر غ ت م و أ خ ذ ت م على ذلكم اصري قالوا أ ق ر غ ن ا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 قل امن بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط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 و ه و ع ه ا ل ن ا ل خ ا س ر ي ن كيف يهدي ا للعلوم ه قوما كفروا ب د وشهدوا إيمانهم أن ج ا ه ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ل ل ه ا يهدي ا ل ق و م ا ا ل ل ظ م ي ن أولا ج ز ه م أن س و ع ه ا ل ع ن ة ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه ن ع ن خالدين ي ف اسماء لا يخفف ع ن ل ع ا ب و ل ا ه م ي ا ل ح و ن ى إلا الذين تابوا م ن بعد ذلك و أ ص ل س و ا ا فإن ل ل ه غفور رحيم إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ع د إ ي م م ا ن ه ثم ل ل ا د و ا كفرا ث م ا ل ا س ل تقبل ت و ه م وأولئك ه م الضار الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه ف و ت اسماء الله ا ل ك ذ ب م ن بعد ذلك ل ف أ و ى م و ا ل ل ه ف النابلسي ت ب ع و ا للعلوم الاسلاميه ب اسماء ب ر ا ل ل ع ا ل م ي ن فيه آيات بينات موسوعه ق ا م إبراهيم ا ل ن آ ب ل ا و ل ل ه ع ل ى ا ل ن ا س حج ا ل ب ي ت من ا س ت إ ل ي ه س ب ي ل ا و م ن كفر فإن الله غني عن ا ل ع ا ل م ي ن قل يا ى أ ه ل الكتاب لم تكفرون ب يا ت اهل ل ل و ا ل على ه شهيد م الكتاب ت ع م و ن قل أهل ل يا ا لم تصدون عن سبيل الله مناما من تبغونها عوجا و أ ن ت م شهداء و م ا س و ع ه ب غ ا ف ل ن ا م ل س ي للعلوم ا ُ ل ا س ل ا إ ِ ي ه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ت ا ا ل حَقَّ ق ت النابلسي ت ه و ا ت ت م و إ ل وَأَنْتُمْ ل ا ع ل و م و ا ب ب ح ل ا ل ل ه ا م ي ه ا س م ا ت ف ر و ق و الله جميعا ولا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ا ل ي ك م إِذْ ك س ن ت م أ ع د ا ى موسوعه فأصبحتم النابلسي شفا ل ن ع ل و م الاسلاميه ل ل ع ك م ت ت ه د و ن و ل ع ه النابلسي د ع و ن إ ل ى ا ل خ ي ر و ي م ر و ن ب ا ل م ع ر و ف و ي ن ه و ن عن ا ل م ن ك ر و أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن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 أ ك ف ر ت م بعد إ ي م ا ن ك م فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون و أ م ا الذين ب ي ض ت وجوههم ففي ر ح م ة الله هم فيها خالدون تلك آ ي ا ت الله ن ت ن و ه ا عليك بالحق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 و و ت م خير امه اخرجت للناس تامرون, تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولوامن أ ه ل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضروكم الا وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا إلا بحبل, من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس وبال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 ت ح ب ن ه موسوعه ل ا ي ح ن م ت ا ل ك ن ا ب ك ل ه و إ س ا ل ق و ك م ل ا ل و ا م ن الاسلاميه خ و عضوا ي ك م ل ن ل ل من ا غ قل اسماء الله عليم ب ذ الحسنى ت ا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 موسوعه الطائفتان م ا ل ن ا ب ل ه ل ي و للعلوم ا الاسلاميه ف ا ت موسوعه النابلسي م و أ للعلوم ث ا ن الاسلاميه ز ل ب ر و وتتقوا و و ا ت ي ك م من ف و ر ه م ه ذ ا يمددكم ر ب ك م بخمسة م آلاف ن ا ل م ل ا م موسوعه ا ل ل ه إ ل ا ب ش ر ل ك م و ل ت م ن ق ل و ب ك م به و م ا ل ر إ ل ا م ن ي ه ا ل س م ا ز ا ل ح ك ي م ل ي ق ط ط ع ر ف ا من ا ل ذ ي ن كفروا م و ي ك ب ت ه م ف ي ن ق ل ب ن ا ئ ب ي ن ل ي س لك من الأمر من ش ي ء أو ي ل ب ع ل ي ه م أ و ي ع ذ ب ه م فإنهم ظ ا ل م و ن و ل ل ه م ا ف ي ا ل س م ا و ا ل ل م الحسنى ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تاكلوا الذباء اضعافا م ض ا ع ف ة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 و ج ن ة عرضها السماوات والارض أ ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين و ا ا ل ك ظ م ي الغيض ن و ا ل ع ا ف ي ن عن النابلسي س والله ي ح ا م ح ن ن و ا ل ذ إذا ي ن ف ع ل و ا م ا ن ا س ل ر م ي ه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 وجنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين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 إن يمسسكم شركه ح فقد الهدى شركه الأيام د ا و ي ه ا غير ن ن ا ل ربحيه ع ل ل ل م ا ا ل ذات مضمون اجتماعي و ا ل ل ه ل ا يحب ا ل ظ ا ب ل س ي ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ي م ح ا ل ك ا ف ر ي ن أم ح س ب ت ت م و ا أن د خ ل و ا م ا ولما َّ يعلم ََْ الله َُّ الذين ََّ جاهدوا منكم ِ ويعلم ََََْ الصابرين ََّ ولقد َََْ كنتم ُُْْ تمنون َََ الموت ََْْ من ِ قبل َْ أ َ ن تلقوه ََُْ فقد ََْ رايتموه َُ و َ أ َ ن ت م تنظرون ََ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 وما كان لنفس ن ا تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكان من نبي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 موسوعه عنهم ليبتليكم ل النابلسي و للعلوم ى أحد الاسلاميه و ي د ع و ف أ خ اسماء الله ا ل ح م ن ى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 من بعد الغم امنه نعاسا يرشا طائفه منكم وطائفه قد همتهم أ ن ف س ه م يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ل ي ة يقولون هل لنا من الامر من شيء قل إ ن لم ر ك له لله يخفون في أ ن ف س ه م ما لا يبدون لك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 ليجعل الله ذلك ح س ر ة في ق ل و ب ه م و ا ل ل ه يحيي ويميت و ا ل ل ه ب م م ا ت ع ل و ولئن ن بصير في قتلتم س ب ي ل ا ل ل ه أ و م ت م ل م من ف ة ا ل ل ه ورحمة خير م م ا ت ج م ع و ولئن ن م ي ه لفضيله الدكتور ل ش ن فَبِمَا محمد ة راتب ل ل ل ه لَهُمْ النابلسي ن فَضُّوا مِنْ ح فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ن وما ا ك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 وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد منا ل ل ه على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا رسولا من أ ن ف س ه م يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم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 صادقين وَلَا ت موسوعه ا ل ذ ي ن ق ت ل و ا ب ي س ب ي للعلوم ا الاسلاميه ء عِندَ ر ب ه ر فَرِحِينَ ز ق و ن بِمَا ا ت م مِنْ اللَّهُ فَطْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ ل ا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل و أ ن الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح ا ل ذ ي ن أ ح س ن و ا منهم واتقوا ج ر عظيم الذين قال لهم الناس إ ن الناس قد جمعونكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ف ن شركه الهدى ل وفضل ش ر س ه م سوء و ا ت ب ع و ا رضوان ا ل ل ه والله ذو فضل ع ظ ي م إنما ذ ل ر ا ل ش ي ط ا ا ن يخوف ي و أ ل ء ه ف ل ا ت خ ا ف و ه م و خ ف و ن إن ا ن ت م م م ن ي ن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أ ن لا يجعل لهم حظا في ا ل آ خ ر ة ولهم عذاب عظيم إ ن الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا أ ن م ا نملي لهم خير ل أ ن ف س ه م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 ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بضلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد إ ل ي ن ا الا نؤمن لرسول أ لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إ ن كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه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 واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس, لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما ويحبون أ ه ي ح م د و ا بما لم ي ف ع ل و ا فلا ت ح س ب ن ه م غير ا ب و ل ه م ع ذ ا ب ن ل ي م ولله م ل ك ا ل س م ا و والأرض والله ا ت ع ل كل ى ش ي ء قدير إ ن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ل آ ي ا ت لاولي ل ا ل ب ا ب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 ربنا إ ن ن ا سمعنا مناديا ينادي للايمان ينامن بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ا ل أ ب ر ر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 فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم واوذوا في سبيلي, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ل أ ك ف ر ن عنهم سيئاتهم و ل أ د خ ل ن ه م جنات تجري من تحتها ل ا ن ه ا ر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا ي غ ض و ن ك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات, لهم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها نزلا من عند الله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 ل ه م أجرهم ع ن د ر ب ه م إ ن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا يا أيها ا ب ل ذ ي ن آ م ن و ا ص ب ر و ا وصابروا ورابطوا, ورابطوا واتقوا ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون